وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتين من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتين أرباء ما كانوا به يستهزئون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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ولو ترَ الوقف على النار فَقَالُوا يَا لِيتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَاعٍ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعنى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم, ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُم مِّنها وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتم تُشْرِكُونَ قُل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا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 وَذَرِ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الْحَيَاةُ الدنيا وذكر به ان تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان لا يؤخذ منها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 ما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَضْطَرِرِينَ إِلَيْهِ وَإِن كَثِيرًا لَيُضِلُّنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِل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 وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ إِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يَشَاءُ يُذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ أَا الْذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْفَيَيْنِ أَمَّ اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْفَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 وَأَنَّهَا ذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَاقُونٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَا وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أُنزِلَ الْكِتَابُ الكتاب على طائفتين من قبلنا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 سنجزي الذين يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟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 كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون